قال الإمام مالك رحمه الله تعالى صلاه المزدلفه قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفه جميعا وقال حدثني عن مالك عن موسى بن عقبه عن عن كريب المولى بن عباس عن اسامه بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتودأ فلم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفه نزل فتوضا فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم اناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت من الأنصار عبد الله بن يزيد من خطني أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا وقال حدثني عن النافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا اولا دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات تقدم تفصيل كيفية الدفع منه صلى الله عليه وسلم كان يختم لعناقته حتى إذا وجد فجوة سار العنق وكان ينادي ويقول السكينة السكينة وهنا حتى إذا جاء بالشعب نزل فبال فتوضا فلم يسبغ الوضوء الوضوء من حيث هو وإسباغه الإسباغ هو التعميم والتغطية أن سابغات أي دروع سابغات والدرع السابغ هو الذي يغطي أطراف الأنامل ليحفظها من الضربات وكذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم اتصلي المرأة في درع وخمار يا رسول الله قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور القدمين وإسباغ الوضوء هو تعميم أعضاء الوضوء بالماء كما بين سبحانه في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا إلى آخر الآية واتفق العلماء على أن المرافق وإن لم تكن داخلة في الغاية لمغايرتها فإنه ينبغي غسلها حتى لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كي يحصل الاسباب وكذلك في غزوة تبوك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يتوضؤون ويتعجلون ورأى لمعة في عقب رجل فقال أسبغ الوضوء ويل للاعقاب من النار والاعقاب جمع عقب وهو العرقوب في مؤخرة الرجل ولذا بين العرقوب وبين الكعبين على الجانبين التجويف الداخلي فإذا لم يتحر الإنسان الماء بالدلك بقي فيه بياض وعلى هذا لم يسبغ الوضوء هل قصر في بعض الأعضاء في الكيفية أم في الصفة وحقيقة الإسباغ كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة وقال هذا الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة بدونه ثم توضأ مرتين مرتين أي غسل الوجه مرتين مرتين واليدين مرتين مرتين وقال هذا وضوء من قبلنا أي من الأنبياء ثم توضأ ثلاثا ثلاثا أي غسل الوجه ثلاث مرات واليدين كل واحدة ثلاث مرات وهكذا الرجلين ولكن المسح مرة واحدة وقال هذا سنتي واتفقوا على أن المسح لا يكرر لأنك لو كررت المسح ويدك بها البلل صار شبه الغسل لأن امرار اليد, امرار اليد بالبلل على الشعر والشعر لا يشرب ماء سيعلق بالشعر ماء أن يشبه الغسل ولذا اتفقوا على أن مسح الرأس لا يكرر إلا أنه كما جاء في الحديث بدأ بمقدم رأسه وذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه وهذه هي مسحة الوضوء فلذت أو ثنيت أو غير ذلك وهنا لم يسبق الوضوء بعضهم يقول استنجى فقط اراق الماء البولى واستنجى وهذا يسمى وضوءا لغه من الوضاءة وهي النظافة كما يسمى غسل اليدين من الطعام وضوءا وبعضهم يقول توضأ مرة مرة ولم يثبت، ويقولون توضأ بماء زمزم مرة مرة فلما جاء إلى المزدر اسبغ الوضوء ويفرقون بين هذا وذاك بأن الوضوء الأول لن يترتب عليه صلاة إنما هو لرفع الحدث فقط لأنه في طريق عبادة ويذكر ويهلل ويكبر حتى يأتي إلى المزدرفة ومن عادته صلى الله عليه وسلم ألا يذكر الله على غير وضوء أو على غير طهارة كما جاء في تيممه جاء صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فوقف فبالا وسباط ملتق القمائم ومن هنا يقول لم يجلس لأن المكان غير صالح المكان غير صالح للجلوس أو أنه علاج لكذا وكذا لا يهمنا هذا مر عليه رجل فسلم فلم يرد عليه السلام لأن هذا المكان ليس مكان رد سلام فلما قضى حاجته جاء إلى جدار وتيمم ثم رد السلام على صاحبه وقال كرهت ان ارد السلام وانا على غير طهاره والتيمم وان لم يرفع الحداث لانهم في المدينه لكنه سيخففه كما قالوا عن عبد الله بن عمر خاصه كان اذا جاء الى المسجد وتوجد جنازه ليصلوا عليها لكي يشارك في الصلاه فيها تيمم وصلى معهم قالوا كيف تتيمم والماء قريب قال تفوتني الجنازة وهي دعاء ولكن الجمهور على أن صلاة الجنازة لها وضوء كامل يهمنا أن ابن عمر إيش تيمم ليخفف الحدث ليشارك في صلاة إيش الجنازة إذن يكون صلى الله عليه وسلم لم يسبق الوضوء توضى الوضوء الشرعي لأن الوضوء اللغوي لا يقال فيه أسبق أو لا يسبق فتودأ مرة مرة لكونه لا يصلي بعد هذا الوضوء اكتفى بذلك بما يتأتى معه ذكر الله تعالى فلما جاء إلى المزدلفة وستكون الصلاة هناك هناك أسبغ الوضوء يعطي الصلاة حقها وهنا يقوله اسامه الصلاة الصلاة أدرك الصلاة, الصلاة قال الصلاة امامك ومن هنا يقول العلماء ومنهم المالكيه من صلى قبل أن يصل إلى المزدلفة والوقت باق عليه أن يعيد لأن الرسول لم يجز الصلاة في ذلك المكان وقال الصلاة بالممثلاء والخبر الصلاة أمامك يعني هنا ليست صلاة ولذا لا ينبغي لإنسان أن يصلي دون المزدلفة والفقهاء يبحثون القضية في الظروف الطارئة من تأخر في عرفات تأخرت عليه سيارته أو بنشر عليه كفر أو تفرقت جماعته بأي عذر من الأعذار وتأخر في عرفات وفاتته صلاة الإمام وتأخر إلى ثلث الليل أو إلى نصفه يقول يصلي حيث شاء وهذا له عذر خاص بخلاف من نشاهدهم حينما تغرب الشمس سواء في بطن الوادي في نمرة او في وعدوته الاخرى من جهة المزدلفة يصلون هذه مخالفة للسنة ومكروهة عند الأئمة الاربع ثم لما جاء الى المزدلفة اسبغ الوضوء وهذا هو السنة اسباغ الوضوء وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في فضيلة اسباغ الوضوء اذا توضأ احدكم فغسل يديه نزلت زنوبه من يديه إذا تمضمض إذا استنشق إذا غسل وجهه نزل الزنوبه من أنفه من عينيه من كدر إذا غسل يديه إذا غسل رجليه وكل ما غسل عضوا نزلت زنوب ذلك العضو مع آخر الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا خرج إلى الصلاة لا يخطو خطوة إلا كتبت له حسنا ومؤيت عنه سيئه ورفعت له درجة يأتي إلى المسجد ولا ذنب له وتكون صلاته نافله له يعني زيادة في الأجر هي فريدة لكن زائدة لان ذنوبه راحت وهكذا فضيلة الوضوء وكذلك ما جاء عن بلال رضي الله تعالى عن في ليلة الإسراء يصبح ويقول صلى الله عليه وسلم لبلال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة ما دخلت الجنة إلا وسمعت حفيفا عليك أمامي قال رسول الله والله ما اذكر شيء اللهم إن يكن شيئا فإني ما أحدثت حدثا إلا توضأت ولا توضأت وضوءا إلا صليت به صلاة يعني دائما على طهاره وإذا تطهر إيش قال لعل بهذا سبقتم حجيب والله بلال بيع والشرية يسبق رسول الله إلى الجنة بعمل من الأعمال اذا المسألة ما هي مسألة شخصيات ولا هي مسألة إيش نقول تبعيات وغيرها لا هذا بلال وهذا رسول الله من هو بلال نعرف تاريخه كم عذب وبيع وشري اذا الم يكن رفيق رسول الله في الكعبه ما ادرك عبد الله بن عمر ولكن مع ابو بكر ولا عمر اسامه وبلال وعثمان بن عيش ابطلح يهمنا في هذا عمل الانسان نسال الله ان يوفقنا لكل خير نسال الله ان يسعدنا واياكم بطاعته ها هو بلال في امر الوضوء خلينا في وضوءنا فلما جاء الى المزدلفه اسبغ الوضوء وعلمنا اسباغ الوضوء هناك ناحيه يا اخوان بعض الناس في الوضوء ما بين الافراط والتفريط بعض الناس يدع بكبير يدوه كانه بلمع جلده وبعض الناس ياخذه الوسواس ويغسل الى منكبه والى ركبته ويعيد الوضوء مره والثانيه وقد اخبر صلى الله عليه وسلم ان للوضوء شيطان سمى الولهان يقول لك لم تتوضا وضو لا لم تتوضا فلا تسمع له اسبغ الوضوء ولا تسال فيه فاذا اتممت وضوءك على بركه الله وكان ابو هريره رضي الله تعالى عنه يذكر الحديث إن امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء هذا جزء من حديث طويل لما بين صلى الله عليه وسلم وزار البقيع أمرت أن أزوره وأصحابي ووددت سيأتي من بعدكم إخوانا لنا وددت أن رأيتهم يمن وأتمنى أحدهم لو رآني بملء الأرض ذهب واني فرطهم على الحوض قال ولسنا إخوانك رسول الله قال لا أنتم أصحابي إخواني يأتون من بعدي وأنا فرطهم على الحوت قالوا كيف تعرف من يأتي بعدك ولم ترى تقول فرطهم على الحوت كيف تعرفهم وهم يجون بعدك كنت ما شفتهم قال إن يعني عندهم علامة لهم سمة في الأمم كلها لنعلم ان هذا من خصائص هذه الامه لانه لو شاركهم فيها امه من الامم لاختلطت عليه ان امتي بالاضافة والاضافة قد التخصيص ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء والغرة بياض في الجبين والتحجيل بياض في موضع القيد من الفرس الحرة وهذه علامة اعتقد لا تخفى على انسان ابو هريرة رضي الله تعالى عن راوي الحديث كان يدرج فيه كما يقول علماء السند فمن استطاع ان يطيل غرته فليفعل هذه تأتي مع الحديث ولكن النقاد من علماء الحديث يقولون هذه مدرجة من ابي هريرة والادراج الزيادة من الراوي في باب التفسير فكان ابو هريرة يطيل الغصن الى منكبه ولكن الصحابة لم يأخذوا بذلك لأنه رأي له خاص في إطالة الغرة بدل ما يكون النور عند المرفق لا يكون على ايش إلى المنكن يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانه هذا هو النور نور الإيمان ونور الوضوء قضية الجماعة الاخرين كما تعلمون يُطفئ وهتلك الأن يبعثون مع المسلمين ثم يطفئون ثم يردون على الحوض إلى آخر القضية يهمنا في أثر الإيش الإسباغ الوضوئي وصل المغرب وأقيمة المغرب وصل نبهنا بالأمس بأن مالك لم يذكر هنا أذان إنما ذكر وأقيمة المغرب أي أقيمة الصلاة للمغرب فصل المغرب ثم حطوا رواحلهم عن متاعهم عن رواحلهم ثم اقيمت العشاء ولم يذكر ايضا اذانا وصلى العشاء وهنا يقول العلماء كونهم يصلون المغرب اولا ثم يرجعون الى الرواحل فينزلونها ثم يصلون العشاء ثم يتعشون بعد ذلك هذا الترتيب بحسب ظروفهم فاذا كانوا على سعة كما هو الآن والرواحل لا ضير عليها ولا ثقل فيها كالسيارات لا يهمها مثلا بخلاف الإبل فإذا كان معه راحلته من الإبل أو من الدواب وحملها ثقيل يعجل بصلاة المغرب ثم يحط الرحله قبل صلاة العشاء رفقا بالحيوان وإذا لم يكن هناك مشقة لا مانع أن يصلي المغرب ثم يصلي العشاء ثم يحط الرحل ثم يتعشى ثم بكيف وأشرنا بالأمس إلى قضية الموطا لأن مالك يروي الأثر ولم يعمل به، وهذا الذي نعرفه في الموطأ، لأنه في مذهبه بأن الإمام يؤذن للمغرب ويقيم، ويؤذن للعشاء ويقيم، كما قال ذلك في عرفات، إذا خطب خطبتين أذن وأقام وصلى الظهر، ثم أذن وأقام وصلى العصر. هذه المشهور عند مالك بينما يروي هنا عندنا بأنه ليست هناك أذان وتكلم ابن عبد البر على هذه القضية وتكلم عليها الزرقاني وأشرنا إلى هذه المسألة بالأمس وخلاصة ما ذكره الزرقاني بأن مالك نظر أن الرواية أقام ولم يذكر فيها أذان فيها اضطراب أما ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في هذه الخضية اذن وأقام وعند الملكية في كتب الفروع عندهم سواء كان في الخرش أو في شرح الصغير وغيره يقولون مذهب المدونه الأذان والإقامة لكل صلاة أي بأذانين وإقامتين ورواية ابن القاسم عن مالك أذان واحد وإقامتين إقامة لكل صلاة وهذا الذي عليه الجمهور وعلى هذا يكون مالك روى هذه الآثار ولم يعمل بها لاضطرابها وأخذ بالآثار الأخرى لثبوتها وعمل السلف بها إذا الذي عليه الإمام والذي عليه الجمهور إذا وصل الإنسان إلى المزدلفة أدرك الإمام فبها ونعمة وإن لم يدرك ما هو الحال الآن الناس يأتون متفاوتين ماذا يفعلون كل جماعة وصلت أذنت وقامت وصلت المغرب ثم أقامت وصلت العشاء ويهمنا ما ذكره مالك عن هؤلاء الرواة صلاة المغرب والعشاء جميعا جميعا يعني أنه لم يصل المغرب في غير المزدلفة ولا جميعا بمعنى جمعا في وقت واحد الثانية في وقت الأولى يتفقون على أن المرد جميعا بمعنى جمعا فكما صلى العصر والظهر في عرفات جمع تقديم صلى المغرب والعشاء في المزلثة جمع تأخير والجمهور على صحة جمع الصلاتين المشتركتين في الوقت وهما كما يقولون العصران او الظهران والعشاءان اي المغرب والعشاء اما الفجر فلا يجمع لا يقدم ولا يؤخر وعلى هذا الجمهور على جواز الجمع في كل سفر وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله القصر في السفر واجب عنده ولكن الجمع لا يقول به يقول إن الجمع الوارد جمع صوري أي جمع في الصورة لا في الحقيقة بمعنى إذا كان العصر مثلا على الساعة التاسعة غروبه يؤخر الظهر إلى التاسعة إلا ربع فيصل الظهر في آخرها ثم يقيم ويكون دخل وقت العصر فيصل العصر في أولها أي أن كل صلاة تؤدى في وقتها ولكن في الطرفين المتلاصقين وقت الظهر في آخره ووقت العصر في إيش؟ في أوله يظن الضال أنهم إيش؟ مجموعتين ولكن أجاب الجمهور الجمع جعل لأي شيء أليست رخصة كما قاصل الله عليه والصدقة من الله تصدق بها عليكم أليست لرفع المشقة وأي مشقة أكثر من أن تتحرى آخر وقت للفرد وأول وقت للذي يليه كما يقول ابن عبد البر المشقة في تحر هذين الوقتين أشد من أن يصليهما في وقتهما إذا جمع تقديم وجاء في الحديث في حجتي صلى الله عليه وسلم جاء من منا ونزل في الوادي فلما زالت الشمس اتى الى الوادي وخطب يبى لما زالت الشمس جاء وخطب وبعد الخطبة صلى يبى هنا جاخل وامة العصر ولا في اول وقت الظهر صلى العصر مع الظهر في اول وقتها وكذلك المغرب لا يمكن أن يكون باق وقت المغرب إلى أن يصل إلى مزلف ينزل من عرفات وعلى الإبل وفي الزحام ويظل وقت المغرب باق حتى يصليه في آخر وقت ويصلي إشاء في في مزلفة هل يتسع هذا جماعة؟ لا يتسع ذلك ولهذا قال الأحناف الجمع في الحج من النسك وفي غيره لا فهم يجوزون الجمع في النسك اي في الحج ولا يجوزونه في غيره يهمنا فعل الجمهور وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه جمع الظهر والعصر تقديما في العرفات والمغرب والعشاء تاخيرا في ايش في مزدلفه وننظر الحكمه في هذه الصور لماذا لم يقدم العشاء مع المغرب قبل ان ينزل من العرفات هناك اجتماع هنا اجتماع ولكن لو تأمل الإنسان لأهمية يوم عرفه ووجوب التفرغ فيه نجد الشارع الحكيم ونجد المولى سبحانه بفضله وكرمه افسح للحاج المجال فالعصر الذي يأتي في وسط الوقت قدمه مع الظهر والمغرب الذي يأتي في وسط الوقت أخره مع العشاء فأعطاه 12 ساعة من زوال الشمس إلى منتصف الليل هذا كله متفرغ ليش؟ لعرفات وتوابع حتى يصل إلى يؤدي حق عرفات من بعد زوال الشمس وصلاته يشتغل بالدعاء لا يقطعه عنه صلاة عصر وإذا جاء وقت الافاضه لا يقطعه عنه صلاة مغرب فأصبح متفرغ نصف الزمن من زوال الشمس إلى المنتصف الليل إلى أن يبقى يعني في آخر وقت الاختيار لصلاة العشاء وعلى هذا الجمهور على جمع الصلاتين بالمزدلفة وهكذا جاء مالك رحمه الله بهذه الروايات واتفق العلماء على أن الشغل اليسير بين الصلاتين المجموعتين لا يضر الجمع بينهما لا. هذا الأثر يؤيد ما تقدم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة في حجة الوداع المغرب والعشاء جميعا جميعا بمعنى جمع والله تعالى أعلم لا. أثر ابن عمر تأييدا لما تقدم أو استمرارا للعمل